اي ناس ما تسوى تسوى تسوى صعدت فوق، صعدت فوق، تعالي صعدت فوق بس ندامة عمر خلص بس ندامة والملامة تعبنا من حجي الملامة بس ندم عمر خلص بس ندم والملام تعبنا من حش الملام دنيا بين الدور من هذاك اليوم والعمر خلصان بس حزن وهموم دنيا بين الدور من هذاك اليوم والعمر خلصان بس حزن وهموم حتى من نتعب We're gonna make it happen. Ain't no stopping us. We're gonna make it happen. حسره بينا وتالي زالت يا حيل من تعب الروح ملك دنيا خلت حسره بينا وتالي زالت ضحكه المرتاح اللي صعب تلوم احنا ويا اللوح عدنا قصه شوم ضحكه المرتاح اللي صعب تلوم احنا خدنا قصة شوق اي ناس ما تسوي تعالي صعدت فوق وتجوي حتى النار حزرة المخنوق، اي ناس ما تسوى تسوى، تسوي تعالي صعدت فوق, فوق صعدت فوق صعدت فوق وهذا حظنا بخدنا ما تلقى بتسامن مره ما فرحنا بيه الله عندنا عشره عندنا ويل دمعه عشره دنيا مره ما فرحنا بيه مره عدنا عشره عندنا ويل دمعه عشره عادي متعودين على هذا الحال لكن الصعب شيء. دمعة الرجال عادي التعودين على هذا الحال لكن الصعب شيء دمعة الرجال همنا ما ينزاح همنا ذقل جبال شفنا بالدنيا الماء يمر على البال